لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن ولاه فعل كلمة الليلة يحياها أحدنا بقلبه بد أن تعرف بمن تقتدي وعلى خطى من تسير ومن هذا الرجل الذي بعثه فيك رب العزة تبارك وتعالى وما قدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الرجل بأبه وأمه الذي ابتعثاه المولى تبارك وتعالى يخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا لساعة الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم كانت له خصال مع أصحابه وأهله جعلتهم يدفعون عنه الأذى ويفدونه بالمهج والأرواح والأهلين وما يملكون فاهو صلى الله عليه وسلم يلقى أبا هريرة في عرض الطريق وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه جائعا لا يجد ما يسد به كلب الجوع فلما رأاه أبو بكر ما علم حاله ولما رآه عمر ما علم حاله فلما نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم قال يا أباهر اتبعني واخذه إلى بيوت بعض نسائه وأطعمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا هو النبي الأمي الذي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم كانت تأخذه الجارية في الطريق تأخذ بيده وتمشي به في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها وما يدعوها صلى الله عليه وسلم حتى تدعه ما كان يترفع على أحد أو يعتذر بأنه منشغل وراءه التصنيف والمجالس والدروس والمحاضرات بل لو أخذ بيده رجل من عرض الطريق صار معه بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم وهو من هو وهو من هو وما وراءه من المشاغل والهموم والدعوة والرسالة والنبوة ومع ذلك كان هكذا سهلا لينا مع الخلق بأبه وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا كان وأنثرة عظيمة كثيرة إذا جلسنا لذكرها وتعدادها منتهينا مما جعل الذين كانوا يحيون معه ويحيطون به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يفدونه بأرواحهم ومهاجهم ها هو ودجانة في غزوة بدر يتترس عليه ويموت دونه رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو سعد ينفوا كنانته وسهامه أمامه رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أبو ذر يخرج من عندي لما نطق بالشهادة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم ولا يحدث شيئا إلا إذا أرسل إليه فما أطاق بل خرج من عندي فنادى بها وسط الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانهال عليه الناس فقام كأنه نصب أحمر من الدماء رضي الله عنه هذا أبو بكر يأتيه وهو صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد قنقه أمي خنقا شديدا وكاد أن يختنق فدفعه أبو بكر يلقي بنفسه بدلا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كانوا يفدونه بأرواحهم وأهليهم وأهليهم وأموالهم وما يملكون حتى إذا ما مات صلى الله عليه وسلم بكت المدينة وبكت الدنيا لما دخلها أضاءت ونارت ولما مات أظلمت ويتمت الصحابة فصعد بلال رضي الله عنه كي يؤذن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته بالبكاء واخضلت رح الصحابة من شدة بكائهم حزنا وكمدا وألما لفراق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا هو قدوتك وهذا هو نبيك الذي يبوث لك من أجلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم التزم سنته والزم غرسة ولا تجاوزه تنجو, تنجو بإذن الله تبارك وتعالى أقول ما سمعتم والصف ربي عز وجل لي ولكم وجزاكم الله خيرا